إنه كان حباً كبيراً وإن خفتم ألا تقصقوا في اليتامى فما كحوا مع طاب لكم فما كحوا مع طاب لكم من النساء إثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِيَةً ضِيعَةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَاللَّيْتَقُ اللَّهَ وَاللَّيْقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوقثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فله نصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد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 لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريقة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا يَقُولُ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصل بها أو دين وإن كان رجل يورث خلالا أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من باب وصيتي يوصى بها أودين غير مضاب وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وَمَن يطع الله وَرَسوله يُدخله جَنَّات يُدخله جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَار خَالِدِينَ تِيَه وَذَلِكَ الفوز العظيم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَخِّلُهُنَّ أَرَضًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَا الْفَاحِجَةَ مِنْ نِسَاءِكُمْ فَاسْتَجْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ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 فَاِذَا تَابَ وَاَصْلَحَ فَاعْرِضْ عَنْهُ مَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ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 وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج من مكان زوج وآتيتم إحداه النق طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم منهاتكم والنسائكم التي دخلتوا بهن فإن لم تكونوا دخلتوا بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم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 ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريطة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريطة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم قَوْلًا أَيُّمكِحُ الْمحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند ترضى منكم ولا تقتلن إن رؤا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 إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما قضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانات حافظات للغيب بما حفظ الله واللائي تكافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المطاجع وضربوهن فإن أطع لكم فلا تبعوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذيل القرба واليتامى والمساكين والجار بالقرب والجار الجنوب والصاحب بالجانب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما الله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 وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يودد الذين كفروا وعفوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أنفتم فتيمم فتيمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كافر وغفور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 وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحففون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع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 وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر إني يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكِّونَ فُسَّهُمْ فَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءَ ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إذما مبينا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 أولئك الذين لعنهم الله وَمِنَ الْعَمِلَ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْآمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَوْصُدًا وَتَفَادَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ تَفَارُوا بِآيَاتِنَا سَوَفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب. إن الله كان عزيزاً حكماً. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة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 وَقَدْ هُمْ يَرَوْنَ أَن يَكْثُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ طَلالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أغسلنا من رسول إلا ليطاع إلا ليقطع بإذن الله ولو أنهم انظلموا أنفسهم جاءوا كف الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم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 فَأُلَآئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ذَالكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَاءَ بِاللَّهِ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعاً وَإِنَّمِنْكُمْ لَمَا الَّيُبَطِّئَنَّ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 فَالْيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسُوَفَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُصْضَبُعَةِ مِنَ الرِّجَالِ والمستطعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا, لنا من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا بريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخفرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآفرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَي يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 أ تريدون أن تهدوا مَن أن أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَقَدْ دُلُوا تَكْفُرُونَ كَمَا تَكْفَرُوا فَتَكُونُنَّ سَوَاءً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 أَوْ جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 مؤمنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاء جهنم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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستطعين في الارض قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وسائات مصيرا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 أن تبروا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عدل الكافرين عذاب مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامه وقعوده فاذكروا الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بثغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا تضر الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 ان يدعون من دونه الا الهنا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا آلِهَةَ الأَنْعَامِ وَلَا آمِرًا نُهُمْ فَلْيُغَيِّرْ نَخْلُقَ اللَّهُ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 وَعَدَ اللَّهِ حَقَّاً وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجَزَّ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَ وَلَا نَصِيراً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 قول الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في الكتاب في يتمنى إلا التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن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 فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعبنوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإذ تذكروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض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 ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن وإن تلوه أو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 فَقَدْ قَلَّا قَلَّا لَمْ بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَوْا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَوْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سبيلا. بشّر المنافقين بأن لهم عذاب أليم الذين يتخذون الكافرين أونيا من دون المؤمنين أيَبَتَقُونَ عِندَهُمُ العِزَّةَ فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بِهَا بها بِهَا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم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 ولائك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة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 وقلنا لهم لا تعدوا في الشبس وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ظلف بل طبع الله عليها بكفرهم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 ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فارفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَابْغِ مِنَ الَّذِينَ هَاجَرُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِقَتْلِهِمْ سَبِيلَ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من قبله وأما الذين استنتفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا